وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا, فليأتنا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ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 হুম জসদয় وَمَنَّ হুম উহন মুশরিফী لََدَ زَلْنا إِلَيْكُمْ كتَبَ فيِي ذِكركُمْ أَفَلَا تَعْْنِلُون وَكَمْ قَصَنا مِنْ قَرْيَةٍ كََتْ ظَالِمَتَ وَأَن شَأنَّ بَعْدهَا قَوْمًا آخرين হু বসন ইল হুম মিহুব লতর্কু অর্জি ইলম উত্ত্রিষ্ঠুম ফিমি ওমস কিনি কুম লুম তুসল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 لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا وَلَاتَّخَذْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ على الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ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 ইহি ই لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداه سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اغْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 ُم وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالخَرِ فتْنتَون وَإلَنَ تُرجعُون وَإذَا رَآكَ الذيذينَكَ فَرُون إاتَّخِذُونكَ إِللاا هزًُا أَهذَ الذي يَذكُر آِهَ تَكُ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَافِظُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ السَّاعَةَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادقين. لو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ مَا هَذَا النَّارُ لَكَفَّتُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارًا وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ مَا هَذَا النَّارُ لَكَفَّتُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ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 উলম উকু বিল হারি মি নহম رَبِّهِم জিখ্রি রবিহিং মৃদ অম্লহু আলি হুত দোনি ল পিও ন ফুসিমিনবু বলমত উল হত পি মু অর্নম কুসুহ মিনু মুিবল ইম বিল এসম وَل إِنسَّدْم نَفْحَةُم مِن عَذاَا بِرَبِّكَ لََقولُولٌَّ يَولَنَا لَقولُولَّ يَولَنَا إَِّ كُن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 أفَأَنْ تُم لَهُ مُكِرُون وَلَ قَدَآتَنَا إِبَرَهِ مَرُشْدَهُ مِنْ قَبلَلُ وَكُمْ بِهِ عَالِمِين إِذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَاذِ التَّمَا فِيلُ الَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُون قالوا وجدنا لها عابدين قال لقد كنتم কলল وآباؤكم في ضلال مبين قالوا অজি بالحق বি হক্তি من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أَصْنَامَكُمْ بعد أن تولوا مدبرين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 যৌ ইল ফুসিম পপল ইন্ন কুম তুমুম সুমু কিংম লিম তম উল ইয়ৌ তিপু কল অফ চা বুধু দু মালুম শু অফিল কুম ও দু হি কুহি হুম ইন 15. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ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 وَلُوطَ آتَعنَاهُ حُكْمَ وَعِمَو وَنَجَّينَاهُ مِن القَريَة التي كََ التَععمللُ الْخَبَاء إِهُ كَوا قَوْمَ سَوء فَاسِقين وَأَدَخَلْناهُ فِي رَحْمَتِناَا إِهُ مِنَ الصَّالِحِ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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِغِينَ وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَسَتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 ওলতি আহসনফর্জ সনসিহ মৃহীন ওজা নজাল অয়তলি লালমী ইমু উম واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن أنتم لها واردون لو كانها أولاء آلهة مما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِ الذيذينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنحُسنَا أُلَاائِكَ عَهَا مُدَعدُ لَا يَسْمَعونَ حَسسَ وَهُمْ فِي مشْتَهَتْ أَافُسُهُمْ خَالدُ لا লাই জুনু হুমুল هذا يومكم الذي মূল মালা ইকাতু হায়ৌমুকুমুলি السماء তুম তো للكتب كما জিল্লি লিল خلق نعيده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 রহমতী হলিয় ইহু তুম ইহুদ ফসলিম ইন يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ نُذَكِّرُكُمْ بِأَنَّ حُقُوقَ الطبع